من الله مع الذين اتقل والذين هم محفينين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الكتاب الذي بين أيدينا مداري السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين وهي شرح لمنازل السائرين التي كتبها الهروي رحمه الله وابن القيم أراد أن يشرح منازل السائرين على هدى إياك نعبد وإياك نستعين وكلنا قد تكلمنا عن منزلة السماع والآن نحن في صفحة خمسمائة يعني الحمد لله ما زلنا نشرح حتى بلغنا هذا الرقم من الكتاب نحن على اعتاب المجلد الأول وهو ثلاث مجلدات والمنزل التي نحن نتحدث عنها هي منزلة السماع ومنزلة السماع أن يسخر الإنسان المؤمن أدوات السماع لتكون سببا له للهداية وبالسماع الرباني الرحمني أن يترقى في كمالات الطاعة ومدارج العبادة هذا هو السماع وللحديث عن هذا السماع قدم ابن القيم رحمه الله تعالى مقدمة طويلة أبطل بها السماع الباطل سواء بالمعازف أو الأغاني الماجنات مما لا يصرف الإنسان فقط إنما يصرف قلب المؤمن وعقله ولبه عن الله تعالى هذه منزلة السماع باختصار شديد المسموعات كثيرة يريد ابن القيم من خلال منزلة السماع أن يدل قلبك إلى سماع لا يفسد القلب إنما يصلحه ويهديه طيب هذا السماع قال الهروي أنه على ثلاث درجات سماع العامة وسماع الخاصة وسماع خاصة الخاصة سماع العامة يكون بثلاثة أشياء قال الهروي ونحن نشرح اجابه زجر الوعيد رغبه واجابه داعي الوعد جهدا وبلوغ مشاهده المنة استبصارا هذا الكلام يراد به الاتي طلاب إخواننا اكتم لما تسمعوا اول مره انت بتقول كان زي شنو زي الرطانة. كانه الغاز وليس كذلك الوعيد هو التخويف ويراد بالوعيد الزجر وهو في القرآن كثير إن أرسلناك شاهدا ومبشرا وشنو؟ ونذيرا أي تخوفهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا إلا نفورا فالتخويف وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فإجابة داعي الوعيد أي ما يخوفك الله به ويراد بالتخويف من الوعيد يعني لماذا يخوفنا الله بالوعيد التخويف بالوعيد لماذا يا أخوان ما الله خوفنا له حس جهنم دي ذكروا في القواتل كم مرة المؤمنين ذات يتركوا خايفين ربنا إنك من تدخل النار فقد اخزيته خايفين ولا ما خايفين كثير جدا التخويف في القرآن كثير ما الذي أراد الله به أراد الله بتخويفنا أن نترك الحرام وأن نأتي الطاعة فلذلك يقول الهروي إجابة زجر الوعيد لكن أن يكون ذلك رغبة أي الرغبة امتثال أمر الله واجتناب نهيه وذلك عن طواعية واختيار فالقرآن يخوفك وما نرسل بالآيات إلا شنو تخويفاً يعني القرآن كله والآيات تخويف حتى في تخويف ما بالقرآن تخويف بمصائب تقع ونوازل تنزل دارفور كويس؟ ومشاكل وامريكا وكتيل و... وسجن أبو غريب وسقوط صدام دم خوف بخوف خوف بخوف لكن ما قاعد يخوف مفروض يكون بخوف لكن ما قاعد يخوف الناس لانه قال شنو قال عن القوارع والزواج التي يخوف بها قال افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع شنو سريع الحساب خوف ويحذركم الله نفسه خوفوا و ف ثاني او قارعه تحل قريبا من دارهم تجو مصيبه جنبهم اخواننا التشرد حصل في دافود وكله السنه في خرطوم ممكن او ممكن الناس بمشاهدين عفشهم وطالعين الخلد والناس يخلوا عماراتنا السمحه دي او تحل قريبا من دارهم التخويف ده الله الخوف الناس بخوفهم بأشياء كثيرة وما نرسل بالآيات الآيات الكونية مرة تحسى زلزال. ده الغرض منه شنو التخويف زلزال يدمر دول جنبكم عشان ناس تلاوز يقولوا كده نحن نعمل حسابنا وما نرسلوا بالآيات إلا تخويفه هذا التخويف الذي يسمع به يؤثر فيه يعني السماع السماع القوي هو الذي يتأثر بالتخويف يا اخواننا اللي بيسمع كلام الله عشان كده قال عليه الصلاه والسلام من قرأ قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لولي الالباب الذين يذكرون الله قياما قال ولم يطغى ويل له هتقرا الايه دي ويسمعها وما يخاف ده مشكلته كبيره خلاص لذلك قال عليه الصلاه والسلام إذا مررتم بديار الذين هلكوا لا تدخلوها إلا وأنتم باكين فإن لم تكونوا باكين فمتباكين لما انجو على ديار ثمود في المحل الذي قبل أربع ألف قبل الأربع ألف سنة يعني قبل أربع ألف سنة قبل الميلاد كان ثمود في تلك الديار هلك هلك ثمود ثمود يا اخواننا قبيلة قبيلة ثمود ثمود ابني ثمود بن من؟ ابن أرخشت ابن سام ابن نوح وقيل ابن إرم ثمود القديم ده في ديار الشام اللي هو في تبوك تعرف محل التبوك؟ في تبوك دي قبل أربع ألف سنة قعدوا ناس عملوا عمارات وبقت صقيعة قال لك الطعب وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكاي من قريه وكاي من قرية شنو عاتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا ايوه وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا وبئر معطله وقصر مشيد بئر معطلة ثمود دي قوم ثمود كانوا سبعين مدينة أقل مدينة فيها مئة ألف جملك واحد كورك كوراك واحدة ماتوا عن اخرهم كلهم ماتوا كوراك واحدة بس فأرسل على قوم ثمود شنو الصيحة الصيحة يعني شنو كورك بعدين كوراك منو جان ملك وقف النص كورك الناس كلها ماتوا قطعت قلوبهم في أجوافهم الزوال لما يزلع الكوراه قلبه بقيف الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج لغزو التبوك جمع ربيها وطبعا ثمود ربنا اتاهم الناقة الناقة دي آية شكيط ربنا سماها نسبها إليه لزباة تشريف ناقة الله وشنو؟ وسقياها الناقة جاد مرقم من الجبل ناقة ولدت لا حاجة الناس واقفين الجبل دا شقه جاءت مارغا ناقه الناقا السبعين قري مدينة هذا المئة ألف نفار أي زوات رجل في بيته يعلم الدائر ويخلي الباقي وما بتكمل لكن قال لها عندها في البير يوم يوم الناقا زول مافي فعقروها لكن قبل ما يموتوا قعدوا ثلاثة أيام منتظرين الله سيعمل له شنو. وده أشر انواع العذاب الانتظار زي ما قالوا شنو زي ما قال كتالوك ولا شنو أه؟ ولا joke <تصفيق> بس الناس اللي متظله الله هيعملوا شنو فت صيحه الرسول قال جدي زي ما هي منعهم ان يدخلوا ديار ثمود قال اني اخشى ان يصيبكم ما اصابهم خير أد... هذه الديار ديار ثمود بعض الصحابه انتشروا الماء انتشروا من الماء فمنعهم ان يتوضؤوا به او ان يشربوه وَأَمَرَهُمْ أَنْ يجعلوه عَلَفًا لِبَهَائِمِهِمْ يا شوف التخويف ده كتير، لكن لكننا ما نقعد نطعب السماع الحقيقي شوف ما تقول لا هنا ولا حفلة لا تسمع السماع جد تسمع الآيات ثموت عاد فرعون كده القرآن جهنم لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أخي قال ليك قال النبي سلم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قال الأرض بدلوها وين الخلق؟ قال في ظلمة عند الجسر الخلائق من أولا لحد آخرة مما الله خلق الدنيا كم؟ كلهم ربنا بجيبوا معاونا الجن كل الخلائق الأرض دمشلوها ربنا قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة والملك على أرجائها ويحمل عرس ربك فوقهم يومئذ ثمانية يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية قالوا تبدل الارض طيب الخلايا وين قال في ظلمة قرب قرب الصراط بودو في محلة أرض مظلمه جنب الصراط من يدخلون الصراط طوالي ده تخويف انت خليك تركز على الحته ما تقول لي فلان ولا فلان ولا الا ولا زيد استمع عملت في شنو ده ما سمعته كثير اتاثرت فاجابه داعي اجابه زجر الوعيد رغبه اكيد تقول الله انا احسن لي اختار ما عند الله والافضل لي ان اكون على ما يريد الله والايام قصيره طيب دا شنو اجابه زجر الوعيد رغبه قال واجابه الوعد جهدا الوعد الوعيد متعلق بالترهيب والوعد متعلق بالترغيب الوعد ده الجنه والرحمه بتاعه رب العالمين والى غير ذلك فانت تمتثل الأوامر, الاوامر وتجتنب النواهي طلبا للوصول الى الموعود الذي وعدك الله به ولكن لا بد ان يكون جهدا يعني باذلا جهدك مستفرغا وسعك للوصول إلى موعودك الذي وعدك الله به جنته ورضوانه سبحانه هذا معنى شنو؟ إجابة شنو؟ الوعد شنو؟ جهدا وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا بلوغ مشاهدة المنة وهذه بصيرة يعني ببصيرة ما هي البصيرة؟ أن تعلم أنك إذا وفقت لسماع طيب وتنزه أذنك عن سماع ردي خبيث وأنك وفقت لعمل صالح أن تعلم أن هذا بتوفيق الله وليس بحولك وقوتك هذا يسمى بلوغ مشاهدة المنة يعني المنة من من؟ قال سبحانه لا تمن تستكثل يعني هذا الخطأ من الله قال له الرسول بيصلي كثير, بيعمل كثير قال له ما تقول أنا بصلي كثير لا تستكثر على, على, على الله عمل مهما فعلت فهو في حق الله قليل وأبلغ من ذلك أيضا في القرآن قوله يمنون عليك أن اسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين هذا يسمى بلوغ مشاهدة المنة شنو استبصارا يعني ببصيرة منك وأشوف وهنا فيها كلام راقي جدا هنا في هذه المسألة كلام من أرقى الكلام يقول كذلك تشاهد منة الله فيما أعطاك ووهبك يا أخوان الله دانا لكن شوف الله دانا كثير وحكمة الله ركز معي النعمة الواحدة تتفجر منها نعم كثيرة. أسا كده قال وما بكم من نعمة؟ قال ما من ما قال من نعمة. ما بكم شنو؟ من نعمة فمن الله. وإن تعدوا نعمة, نعمة الله. اي أي نعمة تلقاها؟ بتولد نعم. يعني مثلا الأكل نعمة ولا ما نعمة؟ نعمة لكن مرتبط بالعافية. وإلا قال عندك سكري الباستي من لها تعبش شنو؟ الأكل مرتبط بالعافيه دي نعمه ثانية والاكل ده مرتبط بانه يتهضم ما يعمل امساك والا ممكن تاكل ويجننك جينفرا صدق امساك يودوك المستشفيات لحمومك وده ذاته لازم يطلع الطلوع ده ذاته شفت الاكل أكلت ده من اللغمه لحد ما تجي مارقا في مليون نعمه انت عارف العلماء قالوا الطعام وقضاء الحاجه فيه 360 نعمة المواد في البطن والمصارين والدم وعدم اختلاطه مع بعض وظيفة الدم في الهضم يا اخواننا الدم ده لا مهم جدا عشان يحصل الهضم والدم يتصفى في القلب يرجع القلب في, في دم طالع من القلب صافي وفي دم داخل القلب عشان يتكرر يا اخي ده يا اخي دي نعم دي بس انت عارف العين دي العين الصغيرون في الطب 12 جسم 12 تخصص الدكاتره يقوموا انت عارف الرمش ده الواحد ما بيشنو بيرمش انت عارف ازورك ما رمش مشكله كبيره الما ما بيرمش ده حبه راح وبعدين اكلم ازورك ما رمش اذا رمش يا في مصر يا في الاردن في السودان ما في رمش اكلمك ما برمشوك الريموت تك وقفت في ناس بيقفوا العيد بيقفك دي بس بيشوف نحكي ما ترمش ضحك وراح كثر الجراثيم الدكاتره في صداع يعملوا شنو بيقفلوا عليك ومسفروك الاردن امشي رمشوك هناك يعني ايه تشترمش ده قال لك ملايين عشان ترمش, ترمش تجي بدون ملايين صح ولا راي شنو يا إخوانا امسك اي حد امسك اي حاجه في البناء فنعمته فيما اعطاك والاهم نعمته فيما زوى عنك نعمته فيما شنو فيما زوى عنك عن شنو يخوانا أحيانا ربك سبحانه وتعالى لا يعطيك وهذه نعمة ليه قال عمر بن الخطاب لا أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت مهما أي حاجة أنا أمسيت وأصبحت عليها ما عنده مشكلة إن كان الغنى إن لي فيه الشكر وإن كان فقر إن لي فيه الصبر وهذا قوله عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله شنو خير ويخوانا في حاجة مهمة جدا هنا ابن القيم قرر في هذه المسألة قال قال بعض السلف نعمته أي الله سبحانه وتعالى جل جلاله نعمته فيما زوى عنك أجل قال من نعمته فيما أعطاني لأني رأيته أعطى آخرين فاغتره فين أصل نداهم بالجهجة وجهجة شديدة ألحدوا وكفروا وعصوا واتبعوا الشهوات وباروا للذات صح أو ما صح أسكد قال لو ما الدهني بكل رحمة بيئنا بذلك ينبغي أن تعلم شوف الكلام ده كلام راقي جدا المؤمن يشهد نعمة الله فيما زوى عنه من الدنيا أو لحقه من ضرر أو أذى فانه ادا من وجه ونعمه من وجوه اخرى صح أنا ما صح صح أنا ما صح عشان كده ربنا قال شنو وعسى ان تكره شيئا ما قال عسى أن تكره شرا لانه ما في شر محض وعشان يديك مثال انه ما في شر محض السن بتاع الدبدة شر ولا ما شر أه لكن ما محض ليه لو كان محضا لقتل الحية نفسها أدى بنفسه من موت له كلها السمد كل موت له معناها هو شر إذا وضع في غير موضعه والله يصيبك جل جلاله بمصائب هذه المصائب شوفت ربنا عظيم من نعمه أن فيها نعم يا أخي لو ما فيها نعمة في مصائب بترجع الناس الله زول يكون ما جايب خبر غفلان فجأة يجو مصيبه يتدمر ويبيع القدام والوراء ويخش كوبر يجي مالك مصلي وزول جوامع نفعته ولا ما نفعته نفعت. أه؟ نفعت. وكان زول قعدات وسكر وحاجات زيده لكن الزر ذي نفعته وقيص على ذلك كثير علماء السلوك والتربيه في الاسلام قالوا شيء عجيب رجل كان ملكا وقاتل اعدائه فقطعت اذنه اظن ماذا ان انقطعت قطعت اذنه فحزن حزنا شديدا واخوانا شوف في ناس كفار ربنا بيجعلوا الرحماء على اقوامهم من رحمه سبحانه زي ملك الصين قال لك ملك الصين اظن تقلت بكى قال انت الله دا كثير شنو يعني اظنك تقلت بتسمع لكن بتعب ما في حاجة. الأكل فيه والجروش فيه فيه. قال إنما أبكي خشية أن ينقطع المظلوم بباب يستغيثني فلا أسمعه. ذكَّافر ذا. وقال لقومه إن أذهب الله سمعي فقد أبقى بصري. فكان يركب يوم الثلاثاء على فيل ويجوب شوارع المدينة وقد أخرج قرارا أن المظلوم عليه أن يلبس أحمر. فإذا رأى الذين لبسوا الاحمر في الرعيه ادناهم وسمع شكواهم وفي حكام مسلمين اللي ملحق ويستغلوا دبابير وسلطات ويقول لك والله دخلك في محله ها ما اشوفه وانت الله بعدين بدخلك في محله اه وبصلط عليك برضو ربنا بصلط عليك زي صدام حسين ده يجوا يجيبوش من أمريكا عشان يطلعك من العراق دي لأنه كان بيدخل ناس برضه في في المحلات نشوف فيها الشمس وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا شنو ما كانوا سنو. فالملك ده بقى حزنان اللي ابانه وزير المباشر هون عليه قال يا اخي لعل في قصف اذنك خير قال انت مستهزئ انت بتاع شنو انت مستهزئ بس لا في خير لا حيت تلحق مني لا تسخر بي يا اخي اضانين قطعت تقول لي خير قبضوا دخلوا الحراسه لما ندخلوا الحديد في ايده هاي للملك، قال له خير إن شاء الله ما في مشكلة برضو، برضو خير، برضو خير برضو خير برضو دخلت يدي الحديد لخير قال له أنا ده ما نصيح، خلوه مش فضه، أي حاجة يقول خير، ده ما ده ما عنده فهم قال دخله الحراس وخرج الوز الملك في رحلة صبر، وظل الطريق وبيجا ماشي وماشي إلى أن وقع في أيدي قوم يعبدون الأوثان، فأخذوه للبس جميل يعني لبسه اللي ملوك. بس قالوا نقرب عندهم حجر حتى قالوا ده الله بل كذب الهه عياذا بالله ارادوا ان يذبحوا له فلما كشفوا عن راسه وجدوا الاذن مقطوعه تركوه قالوا لا نقرب لإلهنا ناقصا انت حسيت في الضحيه بتجيب خروف اظانه مقطوعه هم ذات ما بودوا لربهم حاجه مقطوعه الا تكون كامله فكه فرجع الى قومه وفي ذهنه الوزير قطعة الأبان كانت خير لأنجها أنجت الرقبة كلها وأبقت على النفس والروح خير ولا ما خير فذهب وأخرج الوزير واعتذر إليه وحكى للوزير فتبسم الوزير قال كي لم تتبسم قال لأنه كان خيرا أن تحبسني فإنه لو لم أحبس لما تركتك تذهب إلى الصيد وحدك ولا ذبحت أنا كون يبضوني دخل حرس خيث فلما تقع لك مصيبة يجيك مرض يقعدك في البيت إنت لو كنت ماشي بعربتك كان بيجيك حادث يوديك في الآخرة أخير يدوك مرض يقول لك جنى في البيت ما تمشي إنت المرض اللي بقاعد في البيت ده شايفو شنو شايفوشنو شنو ما فوق نعمة بتقول يا أخي لكن والله يا أخي مصالحنا طعت وكذا وكذا لكن قبلك الرحمن وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا شيء أن يخوانا شيء لأن هذا الشيء يمكن أن يكون خير ويمكن أن يكون شر بحسب استعماله سكين الشيء الأشياء مجردة الأشياء مجردة يا أخونا. يعني الأربعاء يوم مجرد الأحد يوم مجرد الاثنين يوم مجرد الشهر يوم مجرد الليل شيء مجرد ولكن ما يفعل ويبتك فيه هو الذي يجعله خيرا أو شرا لذلك لا بد من مشاهدة شنو. من بد من مشاهدة المنة شنو استبصارا وهذا وما زلنا نتكلم عن سماع العامة طيب سأل ابن القيم سؤالا لطيفا قال فيه رحمه الله هل يشاهد منة الله فيما لحقه العبد من معصية وذنب بمعنى إذا أذنب العبد ذنبا هل يشاهد منة الله لا يشاهد منة الله في الذنوب لأن الله لا يأمر بشنو بالفحشاء ولكن إذا لحقت الذنوب توبة نصوحة وحسنات كثيرة عليه أن يعلم أنها من الله وأن يشاهد الهداية يا أخوانا الزول عشان نتوب الله لازم يتوب عليه في الأول يعني الله كما تتوب عليك ما بيتوب، بمعنى الله كما هداك أسعى أن تتوب ما هتوب، قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا يعني هو سبحانك أما تاب عليك أول حاجة أنت أبي التوب لأنه أنت تكون غافل فجأة بترجع نفسك أصبحت إنسان كويس الفجأة دي من الله بعدك ذلك أنت تنشي المسجد بتوفيق الله وعونه وتسعى إلى الخير وإلى غير ذلك هذا شنو سماع العامة أما سماع الخاصة قال ثلاثة أشياء شهود المقصود في كل رمز والوقوف على الغاية في كل حين والخلاص من التلذذ بالتفرق دي كم ثلاث أشياء هي سمع عفنه يعني الخاصة السماع بتاعه بيستفيدوا بيستفيدوا إخوانا القرآن ده بنسمع بنسمعه كتير في في المغرب سمعنا وفي العيشة سمعنا وفي الإذاعة بنسمعه ومرّة تقرأ براك صح عشان تستفيد من القرآن اللي ما يجوا في أذانك يؤثر في قلبك ويخالط ويخالج القلب فينقله أنت تحتاج لهذه الأمور الأمور دي شنو قال شهود المقصود في كل رمز أولا شهود المقصود في كل رمز في كل مسألة من المسائل مقصودك من مقصودك هو الله سبحانه وتعالى أن تراعي الله في كل سماع بمعنى أدقة سماع المؤمن كله مع الله إما أحكام الله إما أمر الله، إما نهيه، إما عدله، إما فضله، إما صفاته، إما أسمائه، إما أحكامه، صح على ما صح، وهكذا. أنت كل أشياب عن شنو؟ عن ربنا. سماعك هذا دمعنا شهود المقصود في كل رمز أن تشهد أن هذا السماع بالله ولله وفي الله ومن الله أربعة. تشهد المقصود في كل رمز عشان تشهد المقصود في كل رمز تعلم أن نسمع بالله يعني كان الله ما سمعك أنت بتسمع لذلك قال تعالى سبحانه وتعالى عن بعض الذين أعرضوا عن السماع قال ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ما بيستحبهم وزيدين ولو أسمعهم نتولوا وهم معرضون فإذن السماع بالله يعني بعينك تتوفق والله وأن تشهد أن السماع ينبغي أن يكون لله لمن تسمع؟ ألي حظ قلبك؟ ألي يقال عنك؟ اسمع سماعا لله ثم أن يكون في الله وفي الله ابن القيم يرى أن السماع في الله شيء آخر وشأن كبير وهو أن في سماعك ان تنزه الله عما لا يليق به يعني لو قالوا عن ربنا شيء ولا قالوا كذا اخوانا شوف انا اكلمك والله الناس في السودان يؤسفني اقول الطرق والكيانات والاحزاب والجماعات و... اخوانا في اشكال كبير جدا يعني مثلا طريقه من الطرق الفت كتاب عن اورادها اوراده في السوق امشي الدار السودان للكتب باكر ذي بتلقى بيتبع بيتبع مجلس الصحافه والمطبوعه مضى عليه الأوراد دي بتقول شنو ينبغي أن ينزه الله تعالى عن ذلك قائلهم يقول شيخ الطريقة بقول بيقول وأعلم عدد الرمل كم هي رملتي وأعلم عدد الموج كم هي موجتي وأعلم علم الله احصي حروفه واقول للشيءكم فيكون انا الواحد الفرد أنا الواحد الفرد القدير بذاته انا الواصف الموصوف شيخ طريقتي كثير زي ده قصيده كامله بالطريقه دي ويتباع في السوق زول بيقول انا رب العالمين ويتباع في السوق عادي جدا باخر ده مش اشتري انا وده الباكد اشتري انا اشتريت من مكتبه رسول الكتب مش الدرس اللي قلت ادوني اوراق طريق الفلانيه دي ادوني اوراق طريقي شلتها واحد تاني قال زول شيخ عادي سوداني زينا كده قال جبريلو ميكالو اسراف جنوديه في التصريف هم تحت امرتي قال شغالين بأوامره تطاوعني الاملاك بالجود والقرا وكل ذوات الكاف ترهب صولتي وأدود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون مش من في السودان من في الكون من بعض رحمتي طريقة وده شيخة طريقة ذاته والطريقة دي لحد ألمانيا مشت وشيخها متفول وقبل ما يندفي قال الكلام ده مات ومؤلف في كتاب والكتاب ده موجود في الطناي يخبر تكلم عن نفسه قال أنا الوتر الذي لا وتر بعده قال قال عن نفسه قال يا أخواننا انت مبتك بمؤمن نجير كان الكلام ده ما هزك تسمع واحد يتكلم كلام مثل هذا وما تتهزك ده ما سماع في الله السماع في الله إذا في ذلك دارك بأ الله تقول الله سمعه هوي إنت مرقك بأ الله أصطر. الله ده واحد ولا يمكن أن تكون إلها انت عبد مخلوق مربوب ضعيف لا تملك شيء وإلى غير ذلك فالسماع فالسماع في الله الزور بسمع في الله الشيء اللي يخالف أمر الله ما يسمعون وينزه الله تعالى عنه وإلا صار في خلل. اخوانا أنا كان قاعدت أقول لكم الشعر الموجودة والله العظيم تقوموا مجاري خسر والله تقوموا جارية ناس موجودين في السودان هذا أسماء يشار إليها بالبنان كان قلت شعر لهم لك وقلت لك قالوا فلانا بيصدقوا بتقول الصماء ممكن يوكل الأم زيدة شيء عجيب أما السماع الذي من الله هذا مشكل شوية السماع من الله يعني شنو يا أخوانا أي حاجة من الله السماع الخير ده من ربنا لكن ما معناه كده أول حاجة لا يستطيع أحد أن يسمع من الله مباشرة فإن ذلك لمن للأنبياء والرسل ده الأنبياء والرسل ما في زول يسمع يقول الله كلمني ده كلام فاضغ ما في كلام رضا لكن ممكن من خلال القرآن يقول خاطبني ربي لأن الله اتكلم معاقدة كلام الله وهذا سمع بواسطة لكن من الله لأن القرآن ممن لان القران ممن من؟, من الله سبحانه وتعالى فعليك إذا قرأت القرآن أن تحس أنك تسمع من الله وأن الله يخاطبك وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لا سيما في حندث الظلم وعن نواهيه كن يا صاحب زجرة والأمر منه بلا ترداد فالتزمي هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم فكذا قال ابن من حفظ القرآن فقد استدرج اللبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى له الحفظ القرآن استدرج اللبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى له يعني, شنو؟ يعني ما في وحي لكن الوحي تختيفك البقدر ده ده أعلى من أي شهادة في الدنيا. طيب إذا تحقق هذا السماع، اللي هو السماعيات، اللي هو قلنا أول حاجة شنو؟ شهود المقصود في كل شنو؟ في كل رمز شهود المقصود في كل شنو؟ في كل رمز والوقوف على الغاية في كل حين والخلاص من التلفظ بالتفرق. كان ليمشي قلناه يا دوبق أنا في الأولى. اللي هي شنو؟ آه؟ شهود المقصود في كل شنو؟ رمز أن تعلم بأنك تسمع بالله وان يكون سماعك لله وفي الله ومن الله أرفتها؟ من أدرك هذه المقامات ما الذي يحصل له؟ إذا تحقق السماع بالله ولله وفي الله ومن الله إذ دحمت معاني المسموع المسموع دشمه؟ له كلام الله المسموع كلام الله وكلام صلم إذ دحمت هذه المعاني في القلب فأحدثت لطائفة وعجائب وفجرت حكمة وبصيره وهداية صح لا ما صح تفجر حكمة وبصيره وشنو هداية زول يسمع طوال القرآن ده ممكن في القرآن الله يجعله فهم ويفهم ويتعمق وراسه إقبى واسع وفقه إقبى يعني كبير وفهمه يعني يصير عالي وهكذا هذا اسمه شهود المقصود في كل شنو في كل رمز قال والوقوف على الغايه في كل حين الغايه وان الى ربك المنتهى غايتك من رب العالمين عشان كذا نشوف ابن القيم جاب قاعده انا اتمنى اي ذنب ياخذ بها قاعده جميله لطيفه يقول المولى سبحانه هو الذي تقر به العين ولا تقر بغيره وكل مطلوب سواه فظل زائل وخيال مفارق مائل اي شيء سوى الله ظل شنو زائل كان بقى كان به المسؤول الكبير ذاته في البلد بيجا صديقك طوالي وبتخش عليه طوالي شنو يعني ده ظل شنو زائل في يوم من الأيام هو ذاته تمشي وين؟ يمشي الشارع وكان ما يمشي الشارع يمشي المقابر، ولا ما بيمشي؟ بيمشي أها بعد أنت, أنت خليك مع ربنا، خلوه كله يموت وأنت خليك مع الحي الذي لا يموت. أذا الله قال شنو؟ وتوكل على الحي الذي لو قلت توكل على الحي وسكر أنت توكل على الناس أنا حي. لكن اشترط قال حي لا يموت. وده واحد. الأنبيضات وماخرشين. الأنبيضات وماخرشين. لذا كده ربنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك عليهم وكيلا انت ما وكيل الناس الوكيل رب العالمين لست عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر وكيل رب العالمين رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لكن الناس والله الموضوع لما قادنا عليهم أكلمك والله تتوكل على الله في السر والعلم وتتصرف عن الخلق والله الله يكل العزة ويكل المكاء الكرام الشريف عشان كده ابن القيم قال فكل مطلوب سواه ظل زائل أو خيال مفارق مائل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء بفنا طيب عشان كده النبي صلى كان يقول ألا أسبق كلمة قالها لبيد ألا كل, شن؟ ألا كل شيء انا كل شيء خلى الله باطل ولما قال وكل نعيم لا محاله تزائل قال كذب فنعيم الجنه لا يزول صح ولا ما صح لكن ألا كل ما خلى الله شنو شنو باطل واخوانه هذا صحيح وده وريك انه ناس لبي كانوا مشركين لكن بيعرفوا الله زي يقول لك ألا كل ما خلى الله وزهير بن أبي سلمة لو قرر الشعر فيه كلام عن ربنا كتير لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات طير ما الله صانعه ده قول زهير بن أبي سلمة قال لعمرك لا تدري الضوارب بالحصى الناس الودع ولا زاجرات طير ما الله صانعه قل بيعمل الله مفزول بيعرفه قل لك ده زهير ومشرك أه؟ قول لا أم ترى وإذا المنية أنشبت أظفارها الفيت كل تميمة لا تنفعه قال الموت لما نجي قال بجد على حجبات ما بيعمل انت تعمل حاجة قاش ها؟ ولا قال له حجاب ما تموت إلا إذا شنو؟ ما أصلا موت إلا إذا أجل وتمه أنا قلت جتاز... له لا غدت ناس والله في ناس, في ناس. ليه لين زول بيبيع حجبات قال من الخدمة الإلزامية ما شجبت ناس الخدمة الإلزامية قالوا تعالوا ده زول ضد النظام امسكوه زولته ماسكوه ده خلال الحراسة نادنون انت زول بتخرب الناس من الخدمة؟ قال لنا مشاجين نسخيه ممزته ونرتح له ازودك قاعد يهريب الناس كل ما الحبة دي بيعملها لكن لما ندخله قال لنا انا ما بحر. وخلاص ثاني ما بعمل قال له احنا شو والله يا اخواننا غيت عندنا يعني اشياء تدل على على على الأمية الدينية يا إخوان أحيانا نشوف يجروا ويتعلموا ويعمل ويعمل ويعملوا ويعمل ولكن تظل الأمية الدينية للأسف الشديد مسيطرة على عقول كثير من الناس والخرافة معششة في أدمغة كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية طيب أما الخلاص من التلذذ بالتفرق يا إخواننا ده معناها شيء ده ده شيء عميق شوية الخلاص من التلذذ بالتفرق يا المسموع له معاني تسمع عشياء كثيرة الجنة معنى النار معنى عظمة الله معنى الصراط الحشر الميزان كويس معاني تسمع قصة موسى معنى قصة نوح مع قومه معنى بتسمع مسموعات كثيرة جدا هذه المسموعات معاني معاني كثيرة القلب يتنقل في هذه المعاني ولكن التنقل في معاني المسموع يوجب ضرب من ضروب اللذة الخفية طيب فقلنا الخلاص من التلذذ من بالتفرع يا أخوان الإنسان إذا انتقل في معاني المسموع الكثيرة أوجب له هذا نوع من أنواع اللذة الخفية بمعنى الانتقال فيه لذة حتى الانتقال من مكان إلى مكان فيه شنو فيه شنو فيه لذة يعني ذلك كان قاعد في المسجدة وقام مشاشرين ويوجه بغير شوية انتقالك ليس مرفوض اخوانا ده كلام عميق جدا انتقالك في معاني المسموع ليس مذموم ليه لأن الله جعله ربنا جاب قصة موسى 23 مرة في القبال لكن كل مشهد بايات تختلف عن المشهد الآخر وإن اتفقت في المعنى لكن النظر إليها من زاوية مختلفة 23 موضع كان ممكن قصة موسى فيه في شنو موضع أحد قصة يوسف جاءت في شنو في موضع واحد في سورة واحدة من أول لحد آخرة لكن قصة موسى جاءت في 23 سورة في القرآن الغرض شنو أن يحصل التنقل لكن يحصل تنقل بغير تلذذ نفسي بغير تلذذ شنو نفسي معنى شنو أنت انتقلت من سورة موسى إلى سورة يوسف لماذا انتقلت أجب على هذا السؤال إذا انتقلت من باب أنك أيضا تريد أن تستفيد من قصة يوسف هذا انتقال محمود لو أنك مللت تريد أن تغير فقط فانتقلت إلى صورة يوسف هذا يعتبر التلذذ الذي ينبغي أن لا يكون أسأل كده قال شنو قال والخلاص من التلذذ بشنو؟ بالتفرق كيف التفرق بالتفرق يتفرق عن لذة نفسه ويصبح سماعه لله وبالله إذا سمع حاجة انتقل من قصة موسى لقصة يوسف يكون هذا أيضا لله وليس لحظه شنو لحظه نفسه أنه أنت عندك من للقصة فقط يعني تسمع ما ينفعك ويقربك إلى الله أكثر من سماعك لشيء تتلذذ به فقط إخوانا كم ده واضح أو ما واضح واضح مش كده طيب مش كده قال والخلاص ده منه الخاصة والخلاص من التلذذ بشنو؟ بالتفرق ما قال من التفرق لأن الإنسان ما مقصود يتفرق عن المعاني كلها المقصود أن يتنقل في المعاني المختلفة والأخي شنو أن يتنقل لله لا لحظ شنو لا لحظ نفسه طيب آخر شيء قال سماع خاصة الخاصة الثالثة قال سماع ينفي العلل عن الكشف ينفي العلل عن الكشف ويصل الابد الى الازل ويرد النهايات الى الاول ده كلام منه كلام الهروي صح طيب الشرح كالاتي يا اخواننا ما المراد بالكشف الكشف يعني مكافحه القلب للحقيقه ومواجهه الحق القلب وادراكه للحقيقه يقينا يعني ذولا الكشف العنده كشف في أمر آخر معناه شنو؟ معناه قيامة لسيفة زي قدام عينه حق مية المية يا اخوانا طبعا نشوف في صحيح البخاري رأى عبد الله بن عمر بن الخطاب جهنم شاف بعينه تخيل في البخاري قال بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذاني وذهبا بي فرأى كأن القيامة قامت قال وأوقفاني على وأوقفاني على بئر مطوية بئر مطوية قال كلما أفرض طيها كلما رأيت عليها ملاكَة غلاظ شداد فلما سألت قالوا هذه جهنم وقالوا لن تراع إنك من أهل الليل أنت زور بتصلي الليل ما بديك عوج جوا وفعلا عبد الله كان رجل بتصلي الليل شوفوا كم ذا كيف ثم قال هذا البخاري ورأيت رجالا من قريش علقوا في سلاسل عرفتهم قال فلما استيقظت أخبرت حفصة بذلك فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه رأى جهنم إن عبد الله رجل صالح معناها في ناس الله ردي حصل لهم كشف زال غرنا على قلوب بده يشوفوا الحقائق الله يقولون في صراط الصراط, الصراط ده متأكدين منه يقينا أي حاجة مستقيمين بيها هذا الكشف من الذي يمنعه عشان كده قال شنو السمع الخاصه سمع ينفي العلل عن الكشف يعني السمع بتاع الخاصه بي... لما يسمعوا الآيات العلل اللي بتخليهم ما يكشفوا بتزحى اللي هي العينه شنو بتخليهم ما يكشف أنت حسك بيخليك ما تستيقن بالآخر شنو حاجتين قال لك الشبه والوسائط الشبه هو شنو والوسائط الشبه تحول بين القلب وبين ان يكشف حقيقه الاخره وسماع الخاصه يزيل الشبهه فيجعل القلب كانه يرى الاخره شنو؟ راىس رأي العين يكشف لك الاخره دي كانه العين يقول لك الجنه معناها خلاص متاكد انه في جنه 100% يقين عالي الا الثاني الثانيه الوسائط واضر الوسائط عارفينها شنو؟ النفس البشريه اضر وسيط بينك وبين الله يحول بينك وبين الله نفسك التي بين جنبيك كما قال عليه الصلاه والسلام لو ان لاحدكم صاحب ان اهنته واجعته وعريته افضى بك الى احسن غايه وان اطعمته و اشنو ان اكرمته واطعمته وكسوته أفضى بك إلى شر غاية تكرموا يوديك في ستين ذهيا قالوا بئسا بئس الصاحب قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم النفس كعبة لذلك ونعوذ بالله ما من الآخرين أول حاجة من شنو من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا عشان كده عشان تكشف عشان قلبك لمن يسمع كلام لاخرى يكون كإنم شايف لاخرى تزيحتين الأولى شنو الشبهه الملاحدة والكذا والمجرمين والثاني شنو الوسائط فالوسائط اما يكون بشر واما تكون النفس وعليك حتى ولو سمعت انت حاسه سمعت مني انا وسيط سمعت مني كلام استفدت منه قول شنو ما تقول محمد سيد كلمنا قول ربنا سخر لنا محمد سيد فهمنا ربنا سخر لنا الشيخ الفلاني فهمنا منه والا لا أنا أقدر أفهمكم لا يجب تفهموا قال ربنا ما أعاننا على الموضوع هذا عرفتك يعني حتى الوصائف لا تقف عندها كثيرا ما تقول سووا لينا وهدانا وقال لينا لا تقول ربنا سخروا لي ربنا يعني هداني بكلامه ربنا كذا تنسب الأمر يا تعالى هذا كلام عالي جدا ثانيا وصل الأبد إلى الأزل وصل الأبد إلى الأزل طبعاً من يرى هذا الكلام على ظاهره متناقض كيف؟ لأنه لا يمكن أن تصل الأزل بالأبد لأنه متناقبان ضد الأزل شنو؟ الشجنو الأبد لكن يقول ودمعه طوالي اللي هو ويرد النهايات إلى الأول اي شيء ترد إلى الله ليه؟ الشيء منك انت حاصل تقول ده ربنا قدر لي زمان وده اسمه هو الأول والآخر ده ربنا والظاهر والباطن يعني ترد الأمور كلها إلى الله تعالى وتعلم ان ما كان خافيا في الأزل في الأزل يعني في اللوح المحفوظ خافي عنك في أشياء في اللوح المحفوظ مخاصة ليك أنت ماك عارفة إذا ظهرت في الأبد يعني في النهاية بالنسبة لك إنما هذا كان تحت علم الله ومشيئته سبحانه. ربك كان يعلم ذلك. يعني انت مثلا ما كنت متزوج في اللوحة المحفوظ زمان مكتوب من تحت زوج وحجب ولا ما حجب. جبت ولد تقول الله كاتب لي. تقول شنو؟ الله كاتب لي. أنت بتكون وصلت الأزل بشنو؟ الأبد اللي هو حصل الآن بشنو؟ بالأزل القديم وهذا يعني أن الله إذا يرجع الأمر كله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير بذلك انتهينا من منزلة السماع الحمد لله وفقنا لأن ننتهي من منزلة السماع والمنزل القادمة هي منزلة الحزن منزلة الحزن إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه وأسأل الله تعالى يتقبل منا وإياكم أجمعين وبرك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته